جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اللهم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وفرغ الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل ما هي كيفية رفع اليدين في الدعاء عند القنوت كيفيه رفع اليدين في الدعاء عند القنوت هي رفع الدعاء في المساله مثل ما مر معنا في الحديث المساله ان يرفع يديه الى حد من كفيه أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه يضم اليدين بعضهما إلى بعض ولا يفرق الأصابع بل تكون الأصابع مضمومة واليدان مضمومتان وبطون الأكف إلى السماء وتكون اليد محاذيه للمنكب أو نحو منه زادت قليلا أو نقصت قليلا فهذه السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اسألوا الله ببطون أكفكم ولا تسالوه بظهورها فتكون ظهور الاكف الى الارض وبطون الاكف الى السماء وتكون الايدي أو اليدين مضمومتين والأصابع ايضا مضمومه لا تكون مبددة أو مفرقه وإنما تضم وبطون الاكف الى السماء وتكون اليدان محاذيتان للمنكب فهذه صيغه رفع اليدين في في القنوت إلا إذا كان في النوازل والملمات فهذا أمر آخر أو كذلك في الاستسقاء والشده والكرب هذا أمر آخر على التفصيل الذي سبق بيانه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهل يستحب أن يقال سبحانك في الثناء على الله بدلا من قول آمين في مقام الثناء على الله في القنوت؟ عندما يقول الإمام انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونحو ذلك من الثناء على الله والتمجيد فليس هنا المقام مقام تامين وانما هو مقام ثناء على الله والذي يناسب في مقام الثناء على الله تعظيم الله وذكر ما يناسب تعظيم الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول المأموم سبحانك أو نحو ذلك والله تعالى اعلم اذا قال إنه لا يعز من عديت ولا يذل من تبارك ربنا وتعالى يقول سبحانه أو سبحانك أو, أو, أو نحو ذلك من التعظيم وإذا دعا اللهم اللهم يا ربنا أو نحو ذلك يقول آمين أي, أي, أي, أي اللهم استجب معنى آمين أي اللهم استجب نعم. هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة على الدوام هذا من النوع الثالث أو من قسم الثالث الذي الأمر فيه واسع لكن لا يتخذ المسلم ذلك سنة بمعنى أنه لا بد في كل بين أدان وبين أدان أن يرفع يديه المداوم على ذلك واتخاذه سنة هذا لا دليل عليه من سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله جزاك الله خيره سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك